وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكن مبالعيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويصنق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هم اجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شرب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل والاعناب ومن كل الثمرات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 إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حمية تلبسونها أَجَارَ الْفُلْكَ مَوَاقِرَ فِيهِ وَلِتَدَّثَرُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ